بسم الله الرحمن الرحيم الله تموت المبادئ في مهدها ويبقى لنا ا ل م ب د أ الخالد مراكب أ ه ل الهوى اتخمت نزولا ومركبنا صاعد سوانا يلوذ ب ع ر ا ف ة و أ س ط و ر ة أ ص ل ه ا فاسد إ ذ ا عدد الناس أ ر ب ا ب ه م فنحن لنا ربنا الواحد عيش حياتك أ و قل عيش أ ي ا م ك ما أ ج م ل ه ا من ك ل م ة تتردد على أ ل س ن ة الشباب والفتيات لكن ربما البعض يضعها في غير مكانها أ و ي أ خ ذ ه ا على غير لفظها لكنني اليوم جئت ل أ ق و ل لكم تعالوا لنعيش حياتنا لنعيشها بكل ما فيها من ر ا ح ة و س ع ا د ة وهناء أ خ ي هل تريد أ ن تعيش حياتك هل تريد أ ن تجد ل ذ ة في دنياك هل تريد أ ن تشعر ب س ع ا د ة د ا ئ م ة إ ذ ن أ ع ط ن ي كل جوارحك أ خ ت ي هل تريدين ب س م ة د ا ئ م ة على محياك هل تبحثين عن ر ا ح ة ك ب ي ر ة ت م ل أ صدرك هل تودين أ ن تكوني أ س ع د ا م ر أ ة إ ذ ن كوني معي بكل خ ل ي ة في جسمك كلمات لمن يبحثون ويتعبون و ي ت أ ل م و ن وسيصلون إ ل ى ما يريدون ب إ ذ ن الله أ ي ه ا المهموم أ ي ه ا الحزين أ ي ت ه ا ا ل ب ا ئ س ة يا صاحب الدين يا شباب ا ل إ ن ت ر ن ت يا أ ه ل ا ل ك ر ة و ا ل ر ي ا ض ة يا أ ص ح ا ب الفن والطرب والغناء يا فتيات المسلمين يا شباب المسلمين أ ن ا د ي ك م ولقد وصل النداء إ ل ى قلوبكم ولقد نقشت كلماتي على أ ف ئ د ت ك م وستعيشون بعدها حياتكم على خير حال عش أ ي ا م ك أ خ ي و ع ي ش أ ي ا م ك أ خ ت ي لكن كما يريد الرحمن سبحانه وتعالى إ ن ه الخالق جل وعلا الذي أ ب د ع صنعنا وكون أ ج س ا م ن ا وزرع الروح في قلوبنا سبحانه ما أ ع ظ م ه دماء يجريها سبحانه في العروق ونبضات يحركها الملك العزيز وجوارح يحييها علام الغيوب جسمك أ خ ي ر أ س ك أ خ ي عينك أ خ ي يديك أ خ ي أ ذ ن ك أ خ ت ي قدمك أ خ ت ي أ ع ص ا ب ك م دماؤكم أ ح ا س ي س ك م ومشاعركم كل هذا م م ل ك ة يصرفها الله كيفما شاء بالله عليكم أ بعد هذا نستخدم تلك ا ل م م ل ك ة لنعيش حياتنا في غير ط ا ع ة الله سبحانه وتعالى لا والله لكننا سنعيش حياتنا وسنصل إ ل ى غاياتنا مع م ر ض ا ت الله جل وعلا من عمل صالحا من صالحا ذكر أو ولنحيينهم َُّ حياه ََ ط َ ي ب َ ة ً ولنجزينهم ََََََِّ ج ْ ر َ ه م ب ِ أ َ ح ْ س َ ن ما َ كانوا َُ يعملون َََُْ اخي اختي ارهفوا مسامعكم إ ل ى هذه الايه وعد َََ الله وعد َُّ موسوعه النابلسي ي ت خ ل ف ف ن ه م ا ل أ ر ض كما س ت خ ل ف ا ل ذ ي ن من قبلهم و ل ي م ك ن ن دينهم الذي ارتضى لهم الاسلاميه ذ ي و ل ب د ن م من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا يا الله ما أ ع ظ م جودك وكرمك تعدنا ي ونحن ب إ ذ ن الله أ ه ل لذلك الوعد تستخلفنا في ا ل أ ر ض تمكن لنا سبحان الله نحصل في الدنيا على كل ما نريد وكلما نشتهي نعم إ ن نحن حققنا الشر الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات بل و أ ك ث ر من العيش السعيد و ا ل ح ي ا ة ا ل م س ت ق ر ة ا ل ر غ ي د ة يبدلنا بعد الخوف أ م ن ا إ ذ ن هو سبحانه يقول لك ولك أ خ ت ي إ ن أ ن ت م عملتم الصالحات وحققتم ا ل إ ي م ا ن فلا تخافوا من أ ح د غيري سبحانه العزيز إ ن ه الذي يحمينا إ ن ه الذي يؤوينا إ ن ه الذي ي ك ل أ ن ا ويرعانا إ ن ه الذي يجعلنا تحت عينه ورعايته ومن أ ص د ق من الله لا أ ح د أ ص د ق من الله ومن أ و ف ى عهدا ووعدا من الله لا أ ح د أ و ف ى من الله إ ذ ن هنيئا لمن عاشوا حياتهم على ما يرضي الملك وهنيئا للعبد المطيع لسيده و ا ل أ م ة ا ل ق ا ئ م ة على أ م ر مولاها رباه أ ن ت خلقتني ورزقتني ورعيتني فلك المحامد كلها أ ن ت الرحيم فعافني